وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونبخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساء 117. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفناك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي أتيد 119. في جهنم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 هل انتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توأدون من فشيع رحمان بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام ادخلوا بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون في Yes. Hey.